Ilahminen, rhaman, rhamim, malki, Sä pidä pysyä, mama, pidä, älä ole lennäinen, vaan taupa, se on mua, aivan lennäinen, إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفنح من تذكر وذكر اسم ربه فصلا يظرون الحياة الدنيا والآخرة خيره وابقى إن ما ذل في الصف الأول صف إبرانه ومو